السلام عليكم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شريره وفي سناك ومن سيئات أعمارنا من يهدي الله فلا مضي له ومن يغلب فلا هذه له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 بإذن الله تعالى أما حديث شهادة تؤجن تؤجن حتى حين الوقت لأن هذا بقي باب يسير ألا هو باب فضائل السور وكنا قد بدأنا هذا الكتاب لذكر فضل القرآن عموما والأجر المترتب على القرآن قد عدة فضائل ثاقت خمسة عشر منها ما يعود على المسلم في دنيا ومنها ما يعود عليه في اخرى فانتقلنا بعد ذلك الى الحديث عن فضائل الصور وهذا باب عظيم جدا و قد قدمنا بمقدمة بينا ان كثيرا من الاحاديث لا تصح في هذا الباب خاصة في كتب بعض المفسرين من اشارها كتاب الكشافي الزمخشري كتاب الخازن كتاب الخالبي هذه الكتب وكأنها اشترطت على نفسها ان تذكر في كل صورة تذكر احاديث الوالدة بفضلها ولكن اغلبها لكن اغلبها لم يصح وسبب انتشارها للأحاديث هو الوضع الذي نافج عن بعض الجاهلين ارادوا الدعوة الى الحق لكن بطرق الباطل وقد تبين لنا ان اهل السنة لا ينصرون الباطل الحق بباطل لا ينصرون الحق بباطل وليس من الباطل بباطل تريد ان تنصر الحق انصره بحق وانا فان الحق عز وجل سينصر الحق وهذا نوح الجامع اسمه نوح بن ابي مريم هو الذي وضع ما يقارب الف حديث او ما يفوق ذلك الحديث حديث في فضائل القرآن وانتشرته من الحديث الذي يشتهر كثير على كثير على الكثير الناس لكل شيء قلب وقلق قران يس شيء عروس وعروس قران الرحمن ومن راى الواقعة في ليلة لم تصب وفاق هذا الحديث اشتهر في على كثير الناس وهي كلها لا تصح لما سئل هذا الرجل لماذا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجدت الناس قد انصرفوا الى فقه ابي حنيفه ومغازي ابن اسحاق واعرضوا عن القران فاردت ان اضع على هذه الاحاديث فقيل له وكيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كذب عليه متاملا فلتبوه مقعده من النار فقال انا لم اكذب عليه وانما كذبت له هذا جهله هذا الرجل هو الذي اكثر من ذكر احاديث ضعيفة والموضوع في هذا الضرب وبدأنا بصورة الفاتحة وانتغيرنا من احاديث في صورة الفاتحة كاملة شرحناها كلها سورة الفاتحة وما في فضلها وعندها ام القرآن وام الكتاب والواقية والرقية والشافية كثير من الخضل ورد لها هذه السورة واليوم ان شاء الله تعالى ينتقل الى باب اخر فقال الباب الترغيب في قرابة سورة البقرة وخواتيمها وآل عمران وما جاء في من قرأ آخر الآل عمران فلم يتفكر فيها هذا الباب أعقد المصنف رحمه الله ليتحدث عن مسائل ثلاثة المسألة الأولى فضل سورة البقرة والثانية فضل سورة آل عمران والثالثة بيان الترغيب ممن قرأ أواخر سورة آل عمران التي تبدأ في خلق السماوات والأرض ولم يتفكر فيها ترهيب من من قرأها ولم يتفكر فيها ونبدأ بصورة البقعة وإياه قد ثبت لها من الفضائل الكثير وبلغت هذه الفضائل التي ذكرها المصنف وما لم يذكرها تسعة فضائل يعني تسعة فضائل تسع فضائل ثبتت في هذه الصورة. ان فاتك او ان جهلت بفضل فلن, فلن تجهل بالفضاء الاخرى يعني الله عز وجل اراد ان يجعل به هذا الفضل لماذا؟ لانه انسان لو كان هناك فضل واحد قد يحتج انسان يقول لك انا لم اسمع به لو كان هناك فضاء يقول لك انا لم اسمع به يعني تسع فضاء ثابتة لهذه الصورة ويبقى الانسان قاعدا انحرضها فهذا لما سيأتي بعد احاديث حسرة سيكون عليه حسرة صورة البقرة من اعظم الصور التي يرغب المسلم في حفرها يحفظها وبس يقرأها ومرغب في حفره ما هذه الفضائل نسرد هذه الفضائل جملة ثم نفصل الواحدة تلوان الاخرى الفضل الاول يكفي انها اطول صورة البقرة والفضل الثاني كبالك يكفي أن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة والفضل الثالث أنها حوت على نور لم يبتن نبي قبل نبي ناصر الله صلى الله عليه وسلم وهي خواتم في البقرة كان خواتم ثبت لها من الفضل العظيم الفضل الرابع أنها تشفع لحاملها تشفع لحاملها وفضل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها زهراء وهذا الفضل الذي قبله أنها تشفى لحاملها اشترك فيه اشترك فيه اشترك فيه معها اشترك في هذا الفضل معها اهل عمران والفضل السادس أنها سلام القرآن سلام القرآن والفضل السابع أنها سبب كبير لنزول السفينة والفضل الثامن انها امان من السحر الانسان اذا حفظها يأمن السحر والفضل التاسع وهو الاخير انها حوت على اعظم اية البران الكريم كله وهي اية الكرسي وسيعقد لها المصنف بابا بمفردية هذا على سبيل الاجمع ونبدأ الان ان شاء الله تعالى بالتفصيل ان الفضل الاول وهو انها اطور صورة في القرآن الكريم و هذا على احد منها قد يسأل قد يسأل واحد يقول و هل هذا قد و أنها اطور صورة القرآن فنقول نعم لا. لأنها و لما كانت اطور صورة حاوت على اكثر اطور آيات و على اكثر عدد من الآيات فحاوت ايضا على اكثر عدد من الحروف هي حاوف على اكثر عدد من الحوروخ وقد سبق معنا حديث في المهي عن طلاب من قرأ حرقا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشع ولا اقول الف لا ميم حرق ولكن الف حرق ولام الحرق وميم الحرق تحسن كم فيها من حرق فهذا يدل على أن أكثر صورة أجرا في التلاوة هي صورة البطرة هذه أكثر صورة في البطرة يعني يحصل من الأجر عند قراءة صورة البطرة ما يحصله في غيرها ما هيكة؟ لا نتحدث عن المكان قد يقول قائل تعدل ثلث القرآن. نحن نقول تعدل ثلث القرآن في المعنى في المعنى ليس في الأجر. تعدل ثلث القرآن لأنها دعت إلى التوحيد العلمي النظري. وهو الله بعد. الله الصمد لم يرد ولم يرد ولم يكون هو راح. التوحيد العلمي النظري. يعني إنسان يعتقد هذا. والقرآن دعا إلى ثلاثة أشياء. دعا إلى العقيدة ودعا إلى أخلاق ودعا إلى العبادات ثلاثة اشياء القرآن كده يدعو الى آذة اشياء فمن قدرت وفاهم قلوة الله أهد فكأنه فاهمة فلسة القرآن ففقى صورة القرآن بحروفها من حيث عدد الحروف وعدد الأجر وعدد الحسنات هي أكثر الصور أجرا هذا الفضل الأول أما الفضل الثاني فبدأ المسلط رحمه الله بأول حديث في البن فقابل عن أبي هريرة رضي الله اجعل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تجعل بيوتكم أقادر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا الحديث رواب مسلم والنسائي والترميلي وعيد الحبيب قال أبي هريرة رضي الله جعال حكوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل بيوتكم مقابرة إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه أو تقرأ فيه سورة البقاء إذن هذا هو الفضل الأول أو هذا هو الفضل الثاني الفضل الثاني أن الشيطان يفر في رواية لمسلم أيضا ينفر شفت صيل صيل الله عز لما صار يتحدث عن او يتكلم عن مشركين اللي من يسمعون القرآن طال يعني فمالهم عن التذكيرات المعارضين كأنهم حمر مستنفر حمر مستنفر الحمار وش لما يجري وراء الصياد شفت كيف يفر؟ فهناك المستنفرة أي يستنفرها الصياد قال لك هكذا يفر, يفر الشيطان ينفر كما ينفر الصيد من صائده يهرب لأن القرآن يصيده ولا يدعوه ولا يدعو له مجالا للقرب منها هذا ما يخص قوله صلى الله عليه وسلم الشيطان يفر وفي روايته ينفر ولكن الحق ماذا هذا القجر اليس هو الثابت هذا الخطب ان الشيطان يلف هو ثابت ثابتا في جميع القران هو ثابت في جميع قال الله عز وجل واذا قرات القران جعلت بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا لا. اي بشبه فثابت هذا الحجاب يشير الى الحجاب المستور طقش حجاب ساتر حجاب مستورة. الحجاب لأولى مستور. يعني حجاب بششف فالقرآن كله ساتر بإلى المؤمن يسطر المؤمن عن الذين لا يؤمنون بالآخرة في مقدمتهم سلطانهم وأميرهم هو إبليس والشيطان الرجيم. فلماذا تفسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص البقرة بالذات وقال ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مع أنه قد يفر من كل سورة يذكر العلماء أسباباً لذلك والله أعلم يمكن أن نجعل هذه الأسباب ثلاث أسباب لماذا البقرة خصت من دون سائر هذه السورة الاول اولا طوله فهو ولكثرة احكاميك ولكثرة ذكر اسم الله تعالى بل الله تعالى في بكر الله تعالى في هذه الصورة اكثر من ما ذكر في صورة خريبة فالشيطان ينفر من ذكر اسم الله لا لا ينفر من ذكر الله فلها القصة في هذا ذكره المضارف فولي ورحمه الله سعان فها القصة هي قصة التخريف والذكر لطولها keyfara كان فيها وتعرفوا يدرسنا على تفسير صورة البقرة كثير منها تسألنا أليس هذا الدين كلها البقرة حاولت الدين كلها يعني جميع المسائل جميع المسائل الأخلاف حاولتها صورة البقرة فلكثرة حتى قيلة فيها ألف أمر وألف نائي وألف وعض صورة البقرة لطولها ينفر منها الشيطان الرجل هذا السبب الأول السبب الثاني يمكن ان نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر دون سائر القرآن لان فراره منها يطول. هو يفرن سائر القرآن صحيح. لكن يعود. الشيطان هاتنا يعود بعد ذلك. لكن مع السرطة يطول فراره من ويطول غيابه عن كهو. وقد استدلنا العلماء على هذا بما رواه ابن حباب في حديث سهل ابن ساعد الطويل المعروف ولكن حديث ضعيف فاستدلوا به ولكن سنبين ان قولهم هذا حق ولكن يستدل له بذليل آخر يستدل بهذا الحديث من حديث سال بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ البطرة ليلا لم يقرب الشيطان لم يقرب الشيطان بيته ثلاثة بيانا ومن قرأها نهارا لم يقرب بيته الشيطان ثلاثة أيام هذا حديث مشهور على حديث مشهور الشيطان لا يطرب بالبيت في ايام هذا اللطب ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو بيّن في سلسلة الاحاديث الضعيفة اذا كيف اذا نقول ان غياب الشيطان قارئ البقرة في بيت طبعا اقول قارئ بلسانه ليس فقط يضع جهاز. لا اسمه هذا الجهاز الكاسف هذا. يقرأ كثير من الناس ربما يتسألون. احنا نقول دعا. هذا امر طيب ان نكتبع لكن الاجر هذا لا يثبت للقارئ بلسانه. وما من اجر ثابت الا وهو يثبت للقارئ بلسانه. وانا هكذا توسع كثير من الناس في بعض البلدان. بعض اللي في هذا البلاد ايضا. حتى صاروا حاربوا فجأة من اجر المؤذن. فصاروا يضعون جهاز هذا هو الذي يؤذن. فهذا يعقل ان نقول ان الاجر والفضل يعني تابس بالاذام لهذا مثل ما يثبت بالذي يؤذن بنسان. هذا الحقيقة لا يقال. دائما هذا الاجر الله عز يعني يبعده عن الشيطان لأنك أنت الذي قرأت البجر الذي تحصله هو الذي يجعل الشيطان ينفر أنت الذي تقرأ يعني الطعام هو أنه لما تكلمنا عن السحر كثير الناس تسأل تسأل عن السحر السحر هو نفسه. نفس نفس نفس نفس يعقب الإنسان هذا النفس هذا اللي تشوفه هذا عالم عجيب عالم عجيب هذا النفس الذي نتنفسه هذه الأشياء كما يسموها لطيفة أشياء لطيفة لا يمكن أن تمسكها أو يمكن أن تزينها هذه الأشياء لها أمر عجيب كما تكلم عن الروح الروح على الإنسان ما هذه الروح شيء نفس يدخل فيك الآن ويخرج بعد حين هذا اتبعنا عنه. ونفس خفيف حيث لو خرج منك صرت تقينا. هذا النفس الذي يدعو, يدعو الله فيك. فكذلك الرقع المحربة في السحر هي نفسات. نفس يخرج من الانسان عن طريق كلام ويدخل في اي مكان. كذلك القرآن القرآن له كما معروف في الرقية لماذا النبي صنفان ينفذ على يبيه لماذا كان ينفذ على يبيه هناك نفس على القرآن له سرع عجيب هذا الذي يريده يحميك الله عز وجل يحميك من الشيطان ثلاثة أيام ليس فقط مجرد أن الشيطان هكذا يسمع البقرة بل يبعد عنك وعن أهلك بسببك أنت المقرأ لابد من تحسير الأجر بقراءتك الشخصية وهذا لا يمنع أن الإنسان يضع جهازا يستمع من خلاله إلى سرط البقرة لا لكن نحن نتحدث عن هذا الفضل وقد سئل الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال أيحصل فرار الشيطان من البيت طبعا مسألوها ثلاثة أيام أيحصل فرار الشيطان من البيت إذا وضعنا جهاز الكاسف أن يقرأ في سرط البقرة قال هذا لا يمكن ان يحدث لا بد ان يحدث بقراءه الانسان نفسه بقراءه الانسان نفسه هذا هو الذي نريد ان نبينه ف كيف يمكن ان يستدل على ان الشيطان يدور في ونصوره وغيابه عنك إلى الرأس سورة البقى يستدل لذلك بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يعني في صحيح ترهيب تحت حديث الرقم 1467 عندما سيجد الحديث يتحدث عن خواتيم سورة البقى فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأني في دار ثلاث ليالي ليقربها الشيطان يعني سورتان الآيتان الأخيرة آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه إلى آخره هذه الآية آتان الآية إذا قرأت في بيته لا يقرأها الشيطان بلا فقط الآياتين الآياتين. فلا رأيك ان الذي يبرأ سورة البقرة كلها لا يقربه الشيطان ثلاثة آياتين لأجل الآيتين الاخيرتين من سورة البقرة. اذا فلذلك الشيطان يطول فراره ويطول غيابه اكثر من الصور الاخرى. اكثر من الصور الاخرى. هذا السؤل وهذا السبب الذي جعل ببيه صلى الله عليه وسلم يخص سورة البقرة بالذكر يقرأه بسورة البقرة فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان أي لأنه يطول ثلاث ليالد وكيف نستدد؟ طبعا أريد أن أذكر لكي لا تعتقدوا أن الحديث الذي يقرأت عنه الحبان صحيح إنما نستدد على غياب الشيطان ثلاث ليالد بحديث بخواتيم سورة البقرة لا بحديث الإسان والإسان السائد سبب وهو قوي جدا ما الذي تحويه سورة البقرة؟ تحوي آية الكرسي وآية الكرسي نحن نعلم نحن نعلم أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي لا يقرأه شيطان حتى يصبح اذا قرأ في لا يقربه الشيطان حتى يصبح المجرد اية الكرسي. فلا ريب ان الاساء اذا قرأ سرط بغار كاملا ويزيد اية الكرسي ويزيد خواتين سرط بغار فلا ريب ان الشيطان لا يقرأ هذا البيت. ويقول هجمه بهذا البيت. ونعمة الهجرة هي. اذا جرى الشيطان فنعمة الهجرة. اذا هذا من اليوم بيش تعرفوا علش النبي اسمه الله سلم خصة صورة البقرة للذكر لا تجعل قيودك المقابر ان البيت الذي تقرأ في صورة البقرة لا يقربه شيئا كم ثلاث ليالي فقط انا اقول اكثر والاور لماذا لان الثلاث ليالي لاجل خواتف صورة البقرة زيد لصورة البقرة كلها زيد لآية الكرسي فنروح النارجة ان شاء الله هذا فيما يخص تخصيص صورة البقرة بالذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث لا تجعل بيوتكم مقابر فنستفيد منه أن المقابر ليست محلا لقراءة القراءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ قراءة البيت يقول سبحانه مش جعلتها مقبرة. مش تفهم. لأن البقعة مقبرة ليست مكانا لقراءة القرآن الكريم. ليست مكانا. كما أنها ليست محلا للصلاة فيها. استددوا بذلك بحديث ساحل سلم عمر. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. اجعلوا من صلاتكم للتقعيد وشوى الزيتين اجعلهم من صلاة اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فان الشيطان فان البيت الذي تؤى الجال في صلاة في بيوتكم فان البيت الذي لا يذكرون ما هو فيه مثل الحي الميت وفي رواية مخرى اجعلوا من صداتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قضورا شوف. كما عندك من هذا الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتغيذوا عن قبورة مش فهم ان القبور ليست محلا للصالح كذلك لا تجعل بيوتكم مصابر ان البيت الذي تقرأ فيه صورة بطر لا يقربه شيطان اذا نفهم من هذا الحديث ان المصابر ليست محلا لقراءة القرآن هذا فيما يقص الفضلة الثالث ثم الذي لا يقرأ القرآن ميت في الحقيقة الذي لا يقرأ القرآن ميت الحديث من ابي موسى الأشعال في الصحيحين مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت هذا هو لأن القرآن حياة وروح يحضر الله على السوجة في قلب عبده أما الفضل الثالث وهو أنها حوت على نور وعاطائه من الله لم يفتأ نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ونقصد بذلك خواتين سورة البقاء والدليل على ذلك ما ذكره المصلف رحمه الله تعالى قعد قادر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبرائيل, بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع دقيضا من فوق فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبط الا اليوم فنزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قبط الا اليوم فسلم فقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم الصورة تقرأ لم تقرأ بحرف منهما الا اعطيته. هذا الحديث رواه مسلم والمسائل والحاكمة. عن ابن عباس قال بينما جبراهيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. سمع نقيضا من فوق وهو جبريل. سمع نقيضا. هو هو الصوت الذي يحدثه الباب اذا فتحه. اشت الباب لما يفتح يفتح يحدث صوته. هذا هو النقيض. سمع نقيضا فرفع رأسه. والذي رفع رأسه هو جبراهيل عليه السلام. فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إن هذا يدب على ما لماذا فتحه الله عز وجل اليوم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل خواتيم صورة وبفضل صورة الفاتحة إذا خصت لأجلية يوم يفتح فيه باب من السماء لم يفتح قط على مروره ملعيس ثم نزل منه ملك وخص به ملك خاصا كان الله عز وجل كان له ان يرسل جبريل اخبره بفضل خواتيم سرخ الله اراد ان يحدث وقعا لنفس النبي صلى بفضل, بفضل هذه الايات بفضل سرخ الفاتحة وخواتيم سرخ فقال جبريل لنبي صلى الله عليه لم ينزل قط ان اليوم فسلم الملك فقال بالنبي صلى الله عليه وسلم ابشر بنورين ونحن نعلم ان القرآن كله نور ولكن خصه خص هذه الصورة فاجحة وخواتيه صورة خطرة بالذكر زيادة في بيان فضله وإلا كله نور خصه فيها زيادة نور ابشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك وسنبقي امام لم يعترف نبي قبلك فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره وان الفاتحه الكتاب تتحدث عنه لم يهجر لم يعج نبي ما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الفاتحه وذلك كبقل النبي صلى الله عليه وسلم بالاخر الحديث قال لن تقرأ حرفا منهما الا اوتيتها. صورة الفاتحة حاوت الدعاء بالاستعامة. فاوتيتها للامة. طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والفضل اعطى. وحاول طلب الاستعانة اياك الاستعان وحاول طلب الهداية اهدين الصلاة المستقيم والثبات عليها وحاول طلب مخالفة اصحاب الجحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا الانسان لو تمعنا بشرط ان يتمعن فيما يطلبه من رب عز وجل لحق طالب الهداف فحقق الله عز وجل لهذا لهذه الامة وعلى نبيه ولنبيها صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يصر لهم الدين واعظم لهم البتور واحد في ديننا من اللي بدينا صحة الغبتور يبتجد معظم جدا يأخذ منها المسلم بالفضل العظيم وهذا تكلمنا عنه حديثا في ليلة القدر ما كنا نتحدث عن ليلة القدر بينا انه الانسان قد يستبعيد كيف ليلة القدر يعني ليلة واحدة تعبدها يخدم لك عبادة ثلاثة مثل كيف هذا؟ بينا ان هذه الامة قصيرة الاعمار. قصيرة الاعمار بتاع. والامة الاولى كانت تعمق. يعني الواحد يعيش خمسمائة سنة ستمائة سنة. فلا ريف انه ان عمل صالحا سيكون له من الاجر اكثر مما لامة الاسلام. فاراد النازج ان يعوض امة الاسلام قصر الاعمار بكثرة الوجوه. اعمل هذا العمل ولكن من الأجر ما لا يمكن أن تتصوره فإياك نستعين أوتيتها هذه الأمور أوتيتها هذه الأمور استعلم بالله فأعمل كذلك اهدنا الصلاة المستقبل والثبات عليه لذلك الذي يقرأ هذه الآية وإتمعا فيها أنه يعلم ما يطلب من ربه بخشور سيحقق له مراد أنه يثبته على الهداء وهذا يمكن أن نلاحظه في أصحاب النبي صلى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعنتوا أبداً كما تعنت أتباع الرسول الأولين ما تعنتوا كانوا منقاذين لأوابر النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القيادة لذلك كانوا هداة المهديين حق قتلهم لذلك بخلاف الاهم الاخرى تجد اتباعهم يطلبون منهم اشياء مع كثرة الكرامات وكثرة المعجزات التي ظهرت ولم نجد اصحاب النبي صلى الله عليه مثل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا كذلك تحقق وثالثا من الصراط المستقيم صراط الصراط الذين أهمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالي ما الذي فعاله المغضوب عليهم يعود والطاضي حرفوا كتاب الله وهذه الهم سلم كتابها فأوتيت ما سألته في عدلها هذا العطاء العام ثبت لجميعهم ويبقى ما هو أكثر من ذلك عطاء خاصة المتقين للصالحين يؤتون أبعاثا ما يؤتاه عامة الهمة إذن هذا معنى لن تقرأ بحرف منهما من الفاجهة إلا أثيثا أما خواتم صورة البطار ما الذي حوته المهمة لا يكلف الله نفسه إلا وسعى ما من أمر ومرغ به إلا وهو بمستطاعنا أن نقوم به وما من نهي النهيل عنه إلا ونحن نستطيع أن نبتعد عنه لا يكذب الله رسول الله وشعر. زيد حتى في العبادات لا تستطيع ان تصلي قائما فصلي قاعدا. لا تستطيع ان تصلي قاعدا فصلي جريسا. لا تستطيع ان تتوقع فانت يبنى. لا تستطيع ان تتأيضا. صلي هكذا. زيد لا. لا تستطيع ان تسوق. افطر يوم المكان. لا اصدقى المكان. افطي مكان. راح دائما تجد التسير في ديننا الحمد لله. كذلك حاولت ربنا لا تآخذنا إن نسينا واختبنا. رفع الله الزوج العالم الخطأ والمسيان الحمد لله. انسان يفعل شيئا خطأ لا يعقل. يفعل شيئا مسيانا او ترك شيئا مسيانا لا, لا يعقل. لا يفعل. ولا تحمل عليه كسر الثقن الذي كان على الكورة من قبلنا. رفعه الله الزوج العالم. وهذا كان صفة من صفات النبي صلى في التوراة الانجلي. الذين يتبعون النبي الأمي النذير ويجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم طيبات ويحرم عليهم خبائض ويضار عنهم بسرهم والأغلال التي كانت عليهم لذلك الحمد لله الله عز وجل استجابه هذا النذاء لذلك هذا الحرم يعني لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته وجاء في صحيح مسلم بسبب نزول خواتم سورة البقرة جاء فى مسلم عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتبه جيلا من لا لحد قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإنه فيغفر لمن يشاء ويعذل من يشاء والله على كل شيء قدير قال ابو هريرة فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله. اشتد عليه. صعب. يعني ان تبدي شيئا تهاضي. تحاسب عليك. ما? يحاسبكم بالله. وان تخفي تخفي شيئا. مثلا كراهية لانسان او قض فاحش اخفيها في نفسك او قيش معصية اخفيها في نفسك. يحاسبكم بالله. قالت اشتبى ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتوا جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا فاتوه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب جثوا على الركب يعني ما قدروش يتحملوا القيام فضربوا على ركب وقالوا اي رسول الله صلى الله من الاعمال ما نطيق كل من الاعمال لا نطيق هذا الحديث في صحيح مسلم الصلاة والصيام والجهاد والصدقة كل هذا اطبقناه. قال وقد انزلت عليك هذه الاية ولا نطقها. ان ما في انفزق أو, او تخفوه بحاسم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين وعصينا? هم قالوا شو سمعنا وعصينا لكن نبيسهم يريد ان يوقيهم. يعني مجرد هذا النقاش كأنكم تقولون واش سمعنا وعصينا? قالوا. فقال نعم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين سمعنا وعصينا? بل قولوا سمعنا وعطعنا امرانك ربنا واليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال أبو هريرة ثم ننصرفه وقد ذل بها لسابه بل اقرأوا عمله وينول العمل بيه. وقد ظلت وقد ظل بها لسالهم فانزل الله افرعا. اي بعدها لا يكلف الله قال انزلت. امن الرسول. شو معنش بدا بهم? لماذا بدا بلا عز وجل? لانه هو الذي حذر. تريدون ان تسألوا كما سألت الكتابين وتقول كما قال عن الكتابين سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وعطانا هو اللي ابدأ. فقال امن الرسول صلى الله عليه وسلم. بما أنزل إليه من هذا الآل أي عامل بها والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحده ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا نفرانك ربنا وإليك المصير قال أبوه العرب فلما فعل ذلك نسخ الله عز وجل نسخها الله تعالى فأنزل قطرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله نعم لما نثبت جبريل الله عز نعم أي أجيبكم في هذه لا تؤخذنا إنا سنة واخبارة فقال نعم قال ربنا ويتحمل علينا إسراك وحملته للذيئة من قبلنا قال الله عز وجل نعم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقف لنا به قال الله عز وجل نعم ثم قال وعفو عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا للقوم كافي قال الله عز وجل نعم. هاتف النجمة لن تقرأ حرصاً منهما إلا أوتيته والمقصود بالحرف أي لن تقرأ دعاءاً فيهما لن تقرأ دعاءاً في صورة ساجحة أو خواتين صورة البقر هي الأدعية التي تحدث عنها إلا استجاب الله عز وجل لكم به إذا الإنسان عليه أن يزيل الموانع موانع إجابة الدعاء معروفة معروفة موانع إجابة الدعاء الإنسان يحرز على إزالة هذه الموانع وسيرى استجابة الله تعالى لمثل الدعاء لكن الإنسان هو شب الموانع بيده وينتظر من الله عز وجل يجيبه في هذه الأدعاء هذا لن يتحقق إذاً هذا الفضل, الفضل الثالثي أن صورة البقرة عظمت كل هذا التعظيم بأجل احتوائها على نورين و بأجل احتوائها على نورين لم يؤته نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم والفضل الثالث سبحانه الرابع مين جبتوه الفضل الرابع هو الفضل الرابع انه, أنه شاء ان صورة البقرة تشفاء لحاملها وهذا الفضل كما سبق واندينناه تشترك فيه معها سورة العمال الحديث عن أبي غمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأ الزهراوين البقرة وآذعها فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافر تحاجان عن أصحابهما اطرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع هالبقرة قال معاوية ابن سلام بلغني ان البطلة السحر فرواه بصلاح هذا الحديث حديث ابي امان وسيأتي مثله حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى من يقول ان قرأوا القرآن ما معنى قرأوا اقرأوا القرآن أي احفظوا القرآن دائما القراءة حتى ما يقصد بها الحك وقد يقصد بها أحيانا مجرد التلاب لكن هنا اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الجنة أي كما كنت تحرم وهذا تكلمنا عنه مطول اقرأوا القرآن أي احفظوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب إذن القرآن كله يأتي شفيعا لأصحاب فلماذا لا خصة؟ او خصة البقرة وآل احران بالذكر. ندم القرآن كله يأتي شفيعا يوم القيام. لماذا خصة البقرة? لماذا خصة آل عمران بالذكر? ورأينا كيف يأتي القرآن يماحي. رفل هذا يماحي. معنى يجادل زيد ويسعى يسعى للوصول الى السلطان. شكرا الانسان مثلا يسعى الخير او في الشرق. يسعى الى السلطان يشهدك ليسوءك. ليسوءك. او يسعى الى السلطان ليرقعك. هذا يسموه المناحق. القرآن يسعى الى ذي الجلال يسعى الى. فاما ان يجعل لك طريقا من أسباب أو طريقا من طرق النجاح وإما يجعل لك طريقا من هذا كما رأينا في حديث السابق هذا كل قرآن لماذا خصت البقرة وآل عمران بالدير هناك سببان الله تعالى السبب الأول وهو ما جاء في حديث النواس بن جمعان أن صورة البقرة وآل عمران تكونان في المقدمة حدثنا وسم جراء سأقرأه عليكم وهو برقب 1465 انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. واين لماذا خصة بالذكر؟ يعني قرآن كله يجيش لكن البقرة وآل عمران في المقدمة. تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمتان ما نسيتهن بعده. قالوا كأنهما غمامتان او ضلتان سودوان. الغمامة السحابه الغمامه هي السحاب وفي روايه غيايه غيايه والغيايه هي كل شيء يظل راسك كل شيء فوق راسك يظله ما ظل او سقف تسمى في اللغه غيايه قال كانهما غممتان او غيايتان او جملتان نقول السحابة ايضا. كل شيء يظلك فهو ظل أو ظلك لصودوان بينهما شرقا او كأنهما فرقان. اي طبعتان من الطير. الطيور. جماعة من تسمى فرقان. مثل السرب. او كأنهما فرقان من طير صواف. اي فاتحتان. اشت الطير. يلما يفتح الجناح? قال لك ترى يخل قيام الفقرة وآل احوان. كأنهما مجموعة من الطيور ومترجدهم اجنحتها. قال تحاجان عن صاحبين. لذن تأتيان تحاجان. محاجة. وتشفى تشفى في صاحبين. إذا أدركنا لماذا خصت سورة البقرة وآل عمران بالذكر لأنهما تأتيان في المقدمة ثانية سبب الثاني هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الله أعلم يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا من عجز عن حفظ القرآن كله من عجز أن يحفظ القرآن كله فليحرس ولا يجعل يخوته سوء صورة البقرة وصورة العمال. يعني لفة القرآن الكامل فلا يفوتنه صورة البقرة وصورة العمال. بدليل انه جاء بعام تنازل. قال ما له الاقراء القرآن. فانه يأتي الشفيع لاصحاب. ثم قال يقرأ الزهروي. فإنهم تأتيات حاجات عن صاحبك الأخير فإقرأوا يعني ليأجز عن سورة البقرة اللي عمرا فليحرص على الأقل على حفظ سورة البقرة هذا معنى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين بالتكتور وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا ما المقصود بيأتي شفيا هو الأجر وليس المقصود هو نفس القرآن فالقرآن هو كلام الله عز وجل صفة لا تبرح ربك عز وجل صفة ثابتة عز وجل كلامه المقصود هو و بقراءه الكافره يرجي يوم القيامه شفعا الصواب يصور الله عز وجل على شكل غمامتين او غايتين او فرطين من طير الصواف وهذا من قال به الامام احمد رحمه الله جهانا والامام الدارقطني رحمه الله في الرد على بشر المريسي والامام النووي رحم الله الجميع و حول اقرب اشهاره الزهراني الزهراني مثلث الزهراء مفنى الزهراء. والقمر الزهراء. مش ماذا؟ ابيض فيه نور. هذا الزهراء. والشاعر في الفيلمنا عن هذا وصف فاطمة بنت صلى الله عليه وسلم وهذا في الحقيقة تبحث شهر بخاري شهر مسلم شهر ترميذي شهر أبي داول ما تجد الزهراء. إنما هذا من مبعى الشيعة هم الذين أشاعوا هذه التسمية وتخصيصها بفاطمة رضي الله تعالى دون غيرها وإلا لو كانوا مريدين للمده لمده أيضا عائشة رضي الله تعالى نهات خديجة أم المؤمنين أم سلمة وغيرهم وغيرها أو غيرهن من أمهات المؤمنين إذن الزهران يعني الشيء ازهر اي ابيض في النور نقرأ الزهراوين قال النور رحمه الله تعالى سميت البقى وآل عمراء بالزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم اجرهما لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما ومن فقع جيدا صورة البقرة وآل الحمران لأدرك حقا أنهما نور حيث يتعلم بهما ما لا يمكن حصابه وقال الناوبي وفي هذا الحديث جواز تسمية أو جواز التسمية بصورة البقرة وصورة آل الحمران وهذا في خلافه نعم بعض السلف القدماء ما هذا الشيء ذا قديما كان بعض السلف يكره لا يحرم لكن يكره ان يقول انشاء سوره الاعراف ويقول بل قولوا التي يذكر فيها الهوام والوره التي يذكر فيها البقره فوق كان هكذا يكره ان يقول سوره البقره سوره الاعراف ولكن هذا القول ضعيف الحديث حجة الحريق. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وصورة الامران. كذلك قال رحمه الله تعالى والمقصود والمقصود باتيانهما للشفاعة المراد به ثوابهما او ثواب قراثهما رحمه الله تعالى هكذا يقول بالايمان المواري ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا ما قال يقرأوا القرآن يقرأوا الصخراوي قال يقرأوا سورة البقرة الذي عجز عن قراءة القرآن كله الذي عجز عن قراءة حفظ البقرة والأهل عمار النعام فليحرص على ان يحفظ البقرة. ففي مسند امام احمد عم انس بن ماليب ماذا قال? قال كان الرجل اذا حفظ البقرة جد فينا. يعاضوا ما فينا. اعلاش كانوا يحفظوا? البقرة ويفهمون. يفهمون ما يقرأوا. ويسعون بفهمهم. قال كان الرجل اذا حفظ فينا البقرة جد فينا. وابن عمر ظل يحفظ صورة البقرة 8 ثمان سنوات وقت المسلم هو يحفظ سرط يعني كثير من الان حقف حد سرط البقرة في اقل من ذلك ولكن دودفهم يعني عبد العمر لم يعجز على حفظ حروفهم لكن كان يقيم خدوده وكان لا ينتقن الى آية حتى يفتعل آية حفظه فتعلم القرآن والعلم معه فنحن على الاقل ندوي ان نفعل بذلك لا فعندعه إذن الانسان سرط البقرة ألف لأمي مناسب ويفهم على الأقل المعنى الإجمالي الذي تتحدث عنه الآية مش رح يفتح لتفسير القرط وبتالها شيء في مشكلة يفهم المعنى الإجمالي لهذه قال لماذا اقرأ البقرة فإن أخذها بركة شو هو التعبير يشبه تعبيرنا اليوم يعني فيها بركة يعني تغنيك ان عجز طبعا عن قرآن القرآن كله وعن حفظ سرخ العمران والبقرة معنا فتصر على الأقل على حفظ سرخ البقرة فإن فيها بركة يعني ايه؟ لا بأس يعني فإن أخذها بركة أي خير عظيم لا يمكن أن تحصنه في غيرها فإن أخذها بركة وذائم من البركة هي الخير الكثير وتركها حصرة حسرة يتحصر بها العبد في الدنيا والأخر. لما يرى يوم القيامة من اجر الذين حفظوا صورة النقر. يرى سبحان الله تقايا تركك في يوم القيامة وترى الناس او بعض اخوانك الذين كنت معهم تأتي سحابة تتحدث مع الله. قل يا رب تدخله للجنة فانه حفظه. لا انت لا عندكش هل تبسكك الحسرة تتحصر هذا فان تركها حسرة فانسان يحاول ام يفهم هذه الحسرة انك انا قال فان تركها حسرة و... ولا تستطيعها البطرة قال معاوية ابن السلام وهذا من اتبار تابعين الحبشي رحمه الله قال بلغني ان البطل هم السحر وهذا هو الخواب لتفسير البطل اي الانسان الذي يحصل صورة البطل لا يمسه سحر لا يمسه سحر ابدا وكيف بس تكون لهو الطريق الى السحر الطريق طريق طريق السحر يعني كيف وصل اليك السحر عن طريق الشيطان. البيت الذي تقرأ فيه سورة البطار. يقربه الشيطان. لا يقربه الشيطان. انت الان انت صرت البيت. صرت بيتا مخزنة في سورة البطار. فكيف سيقربه الشيطان. فوق. هذا السر في كونها لا تستطيعها البطارة. اي لا يمسه سحر ساحر. تحطى في رأينا إلى حتى الآن أنها أطول سورة ثانيا أن الشيطان يفر منها ثالثا ان حاولت على نور لم يبقى نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أي خواتين سورة البقرة الرابع لحاملها خامس أنها سهراء النبي صلى الله عليه وسلم سهراء ففيها نور العلم والإيمان وثالثا أنه لا تستطيعها السحرة أن الساحر لا يستطيعها أن يقرى برحام البقرة قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ سوق البقرة وسحر أنت الآن إذا كنت حافظ سوق البقرة ربما تسحر لكن لماذا؟ ب... هذا المسائطة الإجابة الوعد, الوعد الوعد إذا وعدك الله عز وجل يعني هذا الوعده إذا كان ما كانش موانع يعطيك يعطيك لله الوعد الذي وعدك اياه الله سبحانه وتعالى فبمثابة الدعاء هو دعاء هذا الخالف شوف الرقية الاسباب للتدخل كلها بمثابة الدعاء فاذا اراد الله سبحانه ان يجيب اجاب وعد واذا اراد ان يدخر ذلك لك الدخل. واذا اراد ان يدفع عن كبه مصيفة دفع. اذا اراد ان يرفع كبه درجة اخرى فاعل. فثوابا والوعد الذي يهدو كبه متحقق لا محاق. لكن متى? مرحب. النبي صلى الله عليه وسلم سحرة لما? شحر الله عز وجل اراد من ذلك ان يحدث احكاما. يحدث أراد الله عز أن يحدث أحكام تتعلق بكيف يدفع السحر فالنبي صلى الله عليه وسلم حادثت له حادث السحر وتفع عنه بإنزال صورتين ما هي صورة الفلق صورة الناس عندما نزلت أراد الله عز أن يحدث أمرا من وراء ذلك كله هذا أول هذا الجواب يعني أن إنسان يفعل الواجب يفعل الشرط الوعد لا يخلفه الله عز ومعنى انه لا يخلفه اي يعلم متى يجيبك به ومتى يدخره لك ومتى يعجله ومتى يعجله وربما كان ابتلاءا فنحن نعلم ان الصحابية او الحديث الذي صرته من قبل حديث انس برمانك الصحابية الحافظ طبعا يقول الصحابي فيما يبدو فيما يبدو الناظرة. قد يكون قد يكونوا من ضمن جماعة الامريكية يصلون معاون المنافقين. فهذا حق بصورة البقرة. جد فينا. قال جد فينا. لما مات. قبل ان يموت ماذا حدث لأ? عاد الى نصران يدي. فلما مات ودفن لفظته الارض. فقالوا اصحاب النصارى الذين ذهب اليهم قالوا ما فعل هذا الا محمد واصحابه. فدفنوه مرة اخرى. فناغوا في الصباح فوجدوا الارض قلق وقتها. برناتو الارض لم تقبلها. ثم في المرة الثالثة دفنوه ثم لقضته الارض مرة اخرى فعالموا ان هذا بقدرة قادر فترقوه حتى اكلته السلع. معنى اغلاص احطت صورة برناتو ثم بدت على الحق على أن تقول لا أنت تتغل الأسباب لكن ما وراء الغيب على الله فهذه الفعال الأسباب والله عز وجل قد يبتليك إذا شاء تأتي إنتأ تأتي بالنكتور يتخرج من البيت وش تقول بسم الله سوف على الله لا حول ولا قوته ماذا تقول الملائك كفيت أو وقيت تقولها رضوة الملائكة مستجرة فإذا بك تخرج فتصدمك السيارة اي شو معتا? اي شو معتا يا الله عزو وعدك واخلف. لا. وعدك واراض الان اما. لا تدري. لعله قد كتب لك انه لا تصدمك سيارة ولكن تصدمك طيارة مثلا. او يصدمك قطعة. او تضربي سكين وثموث مباشرة. صدقتك السيارة. فتكسة ودريج هنا دعاء اللي جبتها تخفف. خفف, خفف المصيب. خففها. ربما لا الله عز وجل شاء الآن شاء أن ما يستجيب لك اليوم يوم كيف يستجيب لك؟ لماذا؟ أعراض أن يرفعك نفع إن المصائب وشهر تذهب سيئات مكفرات المصائب مكفر أعراض الله عز وجل أن يرفعك أعراض الله عز وجل أن يتدخر لك هذا الدعاء في هذا اليوم بالذات يتدخره لك في يوم آخر أو يدفع عنك به شيء آخر وعكذا المهم انت الله امرك بشيء افعله. والوعن متحقق لا محالة كيف متى اين الله عنه. هذا فيما يخص ويمكن كذلك ان يقال ان حادثة السحر متى حدثت? متى حدثت حادثة السحر? متى حدثت? في اول قضوا بالنبي صلى الى المدينة بل ان بعضهم دعا انها حدثت في مكة. هي حدثت في اول العقل ولم تكن صورة البقرة نزلت كاملة. ولم تكن صورة البقرة يعني نزلت فيها كل هذه الايات حتى خواتم صورة البقرة نزلت في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن يجيب عن هذا. يمكن ان يجيب بهذا عن اي اشكال. ومن الفضل ايضا كمان لازم نمشي شوي انها سلام القران ان البقره سلام القران عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء اول لكل شيء سلام وإن سلام القران سوره البقره ومثل هذا سبت الشهيد ابن سعد الساعدي لكل شيء لكل شيء سلام وإن سلام القران سوره البقره هذا هو النفذ الصحيح لكل شيء سلام وسلام القرآن سوعة البقر في زيادة عند الترميذي وعباء ضعيفة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي هذا اللفذ لا يسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي سيدة آية القرآن هي صح أعظم آية القرآن عن الإفلاق لكن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنا السلام بفتح السين يقول ابن الاثير رحمه الله تعالى سنام كل شيء اعلى. سنام كل شيء هو اعلاب. وسنام البعير سنام البعير هو مفأمة على مغرية العرورة كما نقول. هذا هو سنام البعير كان على مغرور. السنام البعير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسنمة البخت. فقال لك رغوصهم كأسلمة كدارة الجمل كأسلمة البخت وعنش يقصد طبعا هذا نشوفه هاته ما تشوف يعني تقول تعالش داعو شو ماذا هاته بورج فوق رغوصهم كأسلمة البخت هذا السنة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بن جبل كما في سنة التنمية في الحديث الطويل ان عمود الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاز في سبيل ذروة سلام الإسلام يعني في أعلى هو سلام الشيء فقال المباركة فوري رحمه الله تعالى وهو يصرح هذا الحديث قال إن اعتبرت البقرة سلام القرآن لأجل أنها أطول أطول واكثره احكاما. اكثر القرآن احكاما. واكثره حروفا. واجرا. هي سورة البقرة. وقيل لان الله تعالى قد امر بالجهاد. اول امر في الجهاد وين? في سورة البقرة. امر امر. الاذن اين جاء? في الحج أذنى للذين يقاتلون بأنهم ننب عند الله عليه وسلم وقادم لكن اول امر بجهاد الاعداء اي ان تتهجم الان اول امر جاء في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعدلوا هذا اول امر فاعلى الله عز وجل قمر الاسلام بقوامره في سورة البقرة فكانت به الرفاع فكانت بسورة البقرة اغتفع عمر الإسلام فكانت سلام القرآن بالله تعالى العالمين ونحن آخر حديث اليوم نتناوله حديث موقوف عن ابن المسعود ورويا رفوعا بإسناد الحسن عن عبد البيض المسعود قال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة إن الشيطان لا يدخل بيتا في يقرأ فيه سورة البطرة وهذا بيقنا معناه ومغزاه نختم مجلسنا بهذه الأحاديث بقي علينا أن نرى فضائل أخرى أنها سبب لنزول السكينة وأنها حاولت أعظم آية في القرآن الكريم وبعد ذلك نتحدث عن آية الكدسي ثم عن فضائل سورة الكهف وغيرها إن شاء الله حتى ننتهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثلين إياك نأخذ وإياك نستعيد إذ من السماء المستقيم جزاهم الذين انعمت عليهم وليد المقص